وَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجِرِمِينَ وَإِلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِيمٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِيمٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ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 كأنه جمالة صفر ويلو يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويلو يومئذ لي هذا يوم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 فَلَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بعده يُؤْمِنُونَ